فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأي قال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن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 بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي شجاع حاذق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به متفق عليه ورواه مسلم ايضا من روايه ابن عباس رضي الله عنهما سمع بتشديد الميم ومعناه اشهر عمله للناس رياء سمع الله به اي فضحه يوم القيامه ومعنى مراء اي من اظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم را الله به أي اظهر سريرته على رؤوس الخلائق وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود بإسناد صحيح